وجهي يبحث مغرم ولا حل لقلب يرهم أي إلا أسوى له لها ويحرم علينا شم نارين نارين نارين حظ ما ناري والعين نبضه بين تنشد ينشد ما حد يعصي لك ما حد أي طبل قلبه وحدك محفة بالقلب ينسد ينسدل نارين نارين نارين حظ ما Már már, elhagytam a hagyaték marvaszma. Én te vagy a távoli طولك يا ريت دلته وتحولنا بعض محبك حب ترى ما اقدره وبس اللي بيعلم كدا حبك يالوحيد يا تصور ولا أستطيع أن ولا حلي لقلب غيرها أي إلا أسوى له لها وهي حماة علينا